يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات فَإِنَّهُ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه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 ان الله يذكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم ولا يأتلف الفضل منكم والساع ان يؤتوا وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأتن الفضل أولي القضل منكم واستعت أن يؤتن أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وَنَيَقُولُ وَيَفْتَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يُؤْثِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَن يُؤْثِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, والله غفور رحيم إن إن الذين يغضون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين يغضون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يَوْومَ تَشحَدُ عَلَيهِم أَلسِنَتُهُم وَأَذهِم وَأَوجُلُهُم بِمَا كانَوا يََّلون يَوْمَ تَشحَدْ لَهِم أَلسِنَتُهُم وَأَديهِم وَأَجلُغُون بِمَا كانَوا يََّلون يَومَ إِذ وَفْكهِمُ اللهَّهُ ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ يوسيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الأخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون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 لِنُعَلَّ أَهْلُهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ